أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل نياتنا وأقوالنا وآمالنا خالصة لوجهك الكريم آمن برحمتك يا رحم الراحمين إن شاء اسماء بخاطر ذاتي سفاتي حسني والسفات العليا يقلع لكم لأهلي إيمان وتقرار بات البدل من ملون ورسل إيمان كات جمعي لعزيزيل. طلب دعائي خيري أن نم جمعك أخي كفرمونك خشك الزائق من نخشة وسعى عملية تقاذى دعائي خيري لك زمت يواب شاء الله خوى بخاتر ذاتي صفاتي شفاء في عنايتك وخانميك كفرمون فانصاه ذات من يهديك ربع مزقيد وطلب دعائي خيري كريا خوى بخاتر ذاتي صفاتي أسمائي حسناك هكذا دعائي خيري كريا نيازو حاجة مشروعي براودكي المشكلة هي رفضتك قرزارة قرزبارك نقش الشفاء في عناية الفرمي وخايا بخاطر ذاتك لأيكم آقبت بخير في روسفيت دنيا وقيامتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يقتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم سوري حجرات أي دوانزة بحثك بعنوان جمعي أمحب تقريك ما عرضي كم بحث سيدان على شيني كوان لنا وجامعة واجتماعي إسلامية إيمان موجودة سيدر سي مصيبت وسي دان السرسان وسي مرض كجامعية اسلامية ايمي مسموم كردية و وجود عن ام سي دان النقوشين ام درد يلا ام مرض السبب باعتمادية افراد جامعة و باعتمادية افراد خانواد نسبت باكترين اگر لوجود خمانات ما شابتين بقول بعد الادوکتر شکاق خمانتين بزان آیا ایما ان نقشن المال ها سيانين اگر نیا حمد ذات الله كخوا محفوظ مالی کرده لم نقشنا لم سرتانا لم درده كواه مبتلان مبتلا بعض الافراد جامعی اگر و اگر سعي ثلاثة كوشكين كأننا خشينا دوافكين، أننا خشينا علاسكين، أننا خشينا برتلفكين. أما وقت الشكابكين، بوأوسيك الدرداكان تعبكين، نخشينا كتعبكين. دواعي مراجعاتين بدكتور بوأوسيك أننا خشينا وأن دردا بيمارية علاج تعبك. إيش شو أنا محاسبين عمل محاسبين نفس ثمان محاسبه كر در فهمتين محاسبه اقوال و منتين ثاني متلاهم بندرده اندر لوجود معنا هست ان خشينا وجود معنا هست لنا جامع و معنا هست بو لا توني تلاشف بو برطرف بو ني تلاشف بو صفاء محبت مودة واعتماد لبين جامعي إسلامية وبين خانواده إسلامية بوجود به النفشين لبر ترفقي أولين نفشين كذات الله بخطاب مؤمنين إيمان داركا بغوا داركا أهل قبلكا أوانيك وإيمانيا بذات الله وبالرسالة محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام خطاب من لأفرمون فرمان ذات الله كلا حفتبقى عثمان وبو إمهات السفران، ولازم سن إنس كخاص عصب اش باش بيتشيت بين، أنفر معنا للذهن وجود معنا قرار بين، وبو برترف دل أن رضي لأفلاطيا أن خوشي نو أن درد ان شاء الله سعي تلاشكي أوليني يا أيها الذين آمنوا يستنب كثيرا من الضني، إن بعض الضني اسم أي من دارك أن أي برواء ذات الله وقت فرمانك يجت وقت امرك يجت بلد بألفاظ الشيرين محبة أميز كاملا لأكى إيه تذكر أين بيترين أجر إشتغاه يكترين بيت تذكر أغير امر أمر بالمعرفتين ونهيل مذكرتين بألفاظ الشيرين أمر المعرفتين بألفاظ محبة أميز أمر معرفه نهيل مذكرتين بوأي ترف مقابل هو لقيه مهدداب او قومي مقبول كانوا دس له من كرابتشن زاد بي الله اثر من اجتناب دوريكن لظن لسوء الظن لبد غماني لغماني بد برد النسبه يبتدين كدرد لا علاج سرطانك مهلكة نخسينيكه هو إنسان ويرانك، اجتماع مسلمان ويرانك، زرل لإيمان إنسان ألا خطر إيمانه بوإنسان مسلمان؟ ذات الله أمر إثنابك لبضمانين لسوء الزمن برجل سب يخدين. أجر ديمان كذا كارك أنجم سوء الزمن بدك كارينين. أجر قولاك يسوع سوء الزمن بدك وينين. اگر ماڵی هست نسبت بە ماڵی سو من نەوین نسبت بە خانەوادەی سو من نەوین نسبت بە پول و سەروەت و سامانی سو ئزنمان نەوین داخۆم نەکێنەو ماڵیی بەدەست هاوردیا لەچە ڕێگەی کا بەدەستی هاوردیا داخۆم ناڵەکانی چونه داخۆم ژنەکەی چونه داخۆم خانەوادەی چونه داخۆم لە ماڵا رابتی لەتک خانەوادا چۆنە ئەوه فلانەکەش واسه ئەوه فلانەکەس ئاواسه ئەوه فلانەکەش وا حكم ساجر اكين لا مورد اشخاطر اوين بخاذي خمن حكم ساجر اكين لمورد مورد كثيرا وكاوكا اصلا لينا ذانا بوصله بادقماني بوصله حتى بعد الوقات توهيد اكين بشخص عالمي لباروك بادقماني نسبة بفكري بعقيدة ببيري بباوري بشخص مسلم كآله طبلة فيغنبر عليه الصلاة والسلام فرمويا لحديث البخاري من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم هركس يكوان ويشقوني برو تنفيق قبلان ويشقوني والذبيحي مطاعم مسلمان حقني بدقمان بي نسبة بأور حقني بفكري ببيري بباوري باعتقاني بدقمان بي أول زلر وأول خلالك وإيجادك هذا إيمان إيمان كل أوصاف المؤمن الصادق أوصح سنزلني هذا وكذا حضرت عمر بن خطاق فرمون أجر نود نح دليل بلا سر بإيماني شخصك برام دليل بلا سر إيمان داري شخصك هذا كان حمل يك دليل كنا صدنا دليل يعني حسن ظن بين السادة سوء ظن بكث نبي في الله صنف أفرمون حركتي أنا أنا أنجام بعد أما مسلمان مالي عبوي ناموسي حرام السرد جلنا كبي عبوي كان كذومنا بذب كسوء ظن أن نتبعه بزاني نواجه معي 100 نعية واحد فروان يا فروان نية من هل خبره إجند؟ كوكان دي, دي بي نسبة مسبباً بي نسبة بيكترين يا شيطان ودار معنك وسوس معنك أما وسوسية شيطانية كإنه جماني بذ بال نسبة بيكترين، سو إدمان جامعه اسلامي بهن باشي بنياق خانواده بهن باشي اگر مناق اعتمادي بالباو كنبي بالباو اعتمادي بنام نمي شو اعتمادي بجن نمي جن اعتمادي بشو نمي بس گمانني بالنسبه به كتير سوء زلي بالنسبه به كتير بن بي. خانواده اسلامي بهن باشي وقتي خانواده اسلامي بهن باشي ليكتر چي تقدره جامعه الهنچ مصیبت او رس بماریت سخته، نخوشینك سخته، سرطانك لا علاجه اما دین مداوائكين بقرآن السند، دین مداوائكين بأخوة برادری، دین مداوائكين بحسن الزن، دین مداوائكين بمثبت نقري، نثبت با اكترین و عمر بن خطاب بم او ها قفتك و اقعن شنه زريفه شنه حكومه از فرمایش عمر بن خطاب رزوان ورزائيتي الله لسر عمر بن ختاب وتوالي صحابيه غمر عليه الصلاة والسلام شنين مصبب نقر بوا شنين عطني الزني نسبب ديقيران بوا يغمبر عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أفرمون يغمبر عليه الصلاة والسلام لحالة كعبال لحالة توافى دي وأن زملاتي أفرمون ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك أي مس أي كعبة شني عظيمي شني بوت خوشا حرمة جاي جاهد شني عظيمة بل عزات الله كقبلين مؤمنين أهل إيمان وأهل توحي برثرة يجفون أو أنك واع الله جون برثرة تزج أو أن الله والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة من ه سنبكث كوان نفس محمد المصطفى بدسية حرمة مؤمن بنتر لحرمة كعبة الله أكبر لم حديث مهمة الله أكبر لم حديث عظيمة كسيده أوالين أوآخرين أفرمون عزيز محبوب من أفرمون كحرمة إنسان مؤمن بنتر لحرمة كعبة إذا بعساني بسوء الزن وبادقماني بتهمت لدان عن حرمته أشكنين ام جايقاه عظيميك وخواب بمؤمن دار بأساني بقولك بذلك بقمانك بوسوسي الشيطانك تاكي اوين اي ايمان داركن اي اهل ايمان حركة كواهي قولي بوشكي جني بياي مسؤولي غير مسؤولي دا داري بيد دا صلاة آمان حسن الظلم نسبت بكثبي دليل آشكار ويقيني من فيانا قلت بلسر فعل الشخصي رئيسات ابنكين لمورد يوم تحرمت مؤمن عظيمة حرمت مؤمن بردة داراية جايقانه عظيمة بلا يطاو رسوله بأساني حرمة المؤمن نشكنين أجل المؤمن بحرمة كين بأساني بلا إخوار وملايكي يريزوا بإحترامي ماله ودمه مالي سروتي خانوادي جايقاه شخصيتي موقعيتي داري حرمة أرجشا وأن يظن به إلا خيرا حقني يظن الظن بخراو سوريا الظن بالنسبة بمؤمن به ذن تواذ مختفر مختصر العزة تجمعك تقول لك إيشي؟ واجب ما واجب اللي سمعنا واجب من بي. أريد نسبة بذات الله حسن ذن من بي وجماني واجب اللي سمعنا كجمان من, من نيقه حسن ذن من بذات الله بي. برحمه الله برزوانه الله حسن ذن من بي ونسبة بمؤمن وأهلي إيمان حسن ذن من نسبة, حسن نسبة أهل الطبلة حس نزل بين نسبة ويكو أهل الميزح حس نزل نسبة ويكو دل على ذل سب يا قاسي يا باشياك ذلري كني واجب من, من دوميني حرام حرام إما غمان وامن بين أي جماني خير نسبة بذات الله سوء ذن نسبة بذات الله بس نسبة بذات الله شون ذات الله غفور رحيمة مهربانة تواضع تساوى ما حس نزلنا برضوان الله به شن هي عليه الصلاة والسلام الحديث خطياه فرم أنا عند ظني عقدي به إنهم بلاج بمال عزم النسبت بخم كشنه وعجمان كنسبت بمنه بس حرام سوء نزل نسبت بذات الله ونسبت بمؤمنين سيوميني جمان مستحب كإن سان وحد الشخص كأني زاهري يا فاسرك أهل الميزة، أهل القبلة، خرابيكي لي صادر ناوي، لنأخذ عندي يا هل إنسان مستحب وسنة جماني خاتم نتفضل بمن شخصين، وجمانك مباح لما ورد استنباط أحكام شرعي لا بواسطه إجتهاد، بس أنا أولين سرطان، أولين نفسي، وأولين مرضك جامعي إسلامي إمذبرات البيت أعرف دراية بس. ان بازگمانی لوجود ما ناهاییی این نایر نوید که درد ما نهازی اما بوم وداوی بکوشین ان شاء الله خود از من ورد افو دومینی ولا و لا تجسسون دو دومین نخوشین دومین سرطان دومین درد که لنا جامعه اسلامی که خلاف شأن انسان مسلمان و ایمان داره خلاف او که او انسان مصطنع نسيك وبرترف قبلت السجد أو فيروي السيد أولين وعاقرين حزت محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم تجسسه تومت لدان كان كاشكر دلما وردع يدي جرانهم كم جست جوي بكين؟ عيب يكترين كين لفكر أوانين عيب يدي جران بت فياب بي كين بيكين عالس بين بتقشرين اگر عیبی کشمندی، ایرادی کشمندی، اشکال کشمندی، مؤمنانه، صادقانه، برادرانه، متواضعانه، با اخلاقان عیبی که گزد که نکته لحاظت و عمارت نخدا طاب قدمون یا ابو بکر الصديق خداحقق روايت كملي بيدنيه. قدمون ملون كسى كم كعيب، ایراد، اشکال ضعف با عنوان هديت أما إنأَجل إشكالك بيني بعنوان هدية أيوة ينوبون، يا بعنوان السرطانك، بعنوان تيوك بتخسر يعاق، أي كين السبب بعد غضبوني أو أيك مادي، إشكالك مادي، إيرادك مادي أي بمسلمان بي ك شاء الله ذات الله حن دنيا عيد ما نفوزها من قيامته أما برعتك أجر إشكالك أجر ضعفك أجر إيلادك أجر خلنك من لبراي مسلمان معنا نا لخو إشكال مسلمان ما نادي برملامان كذب مطمئن بن بفرمايش إيش عليه الصلاة والسلام أفرمون كذات الله لنا ما رح يخشى مصطفى يا كاب بأبرويك أجر لفكر بأبروي فيغنبر الله عليه وسلم فرمون يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا أوراة المسلمين أي كثل كوابزوان إيمان تالها ورده أما إيمان داخل قلب تالنو جستجوية عيب إلاد نقصان وزأث مؤمن نكر مؤمن احترام بلا الله ورد. حرمتي بلا الله ورد. حرمتي نشكن بحرمتي نكن تروري شخصيتي نكن فإن من تتبع أوراة المسلمين فاضحه الله في قعر بيته هل تقول لك جسدوية عيبة مسلمانكات إرادة مسلمانكات إشكالة مسلمانكات بعنواني عنيك بكات آتوك بردبي بكتيتو لنهو مجالسة بآبروك لنهو كومالوشتماعة بآبروك بكات السبب النقتاني بو تروري مطمئنًا فرمائي شخص صادق مستوقة خلاف عديت يعني هذا يقول أنه لا صفتي برحذر برحذر كفر الله الله عليه وسلم أخوة مفتزحكك وليس لنا وفرشكيه اللي بانت تشكيكه سبحان الله العظيم تهديدك بس عظيمة إنسانك تستطيع عبدي قرانك منك تستطيع عبدي قرانك كما الشيخ هم ازل شعيبيكم هل شعيبا ذيكم هل شن قصان يكم هل أو عيبكم وعمل من الأذان أجر من والله وبالله جل آسم يعذره كرها بجن وخطفه معبرا جل آسم خابي رومنی نه من نکان من استر بزرگی. رومانی نه حاصل بر از حاکین و دانشی. رومانیا سر و نه جامعه ایسماعیل. یکی لعوصات خواست فیلیا ستر العیوبیه عید بدن کانی بین پیغمبر صلى الله علیه وسلم سلم فرموند مان ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. بشارت بر دوای تحدید یک فرصت اگر علی سلام با شارت خوش افرمون هر کس و اشکال و ذعف و نقصان مسلمانی بپوشد ذات الله عيب و اشکال و نقصان در روز قیامت آپوش. تسميم أجرين لوجود ما نكعب المسلمين فوسيم خيال الجمري أو كسل قرآن بي خلل قيامته بأبرومن خياب بأبرو من نكيل الدنيا ولا قيامته شاب بأبرو من نكيل أي بكتان منجر إحتام خيش ديده فرو بجريبا خيش بقول شعر إنسان دي جيران أميني أي دي جيران دي جران أميني. ما او إرادة كما تقول لكي تقريباً لتصرف مقافل ونحن نسمح المحببات او عيبة أو إرادة أو نقصانة بعنوان هديئة والصحابة والبيغمبر وإيمان دار راسقيناء وإيمان دار بأخلاق وإيمان دار كما؟ وإيمان دار كما؟ وصحابة والبيغمبر أكبر أكبر بعنوان هديئة ومع ذلك برخء أو إرادة وكوشن نەبوو ئەمیککە ئەگەر ئەیبەکەیان پێوت بزانم هۆی قسە نەکەی ئەگەر لە جێگك اقەکەی ئاوت بە دەف و ح مفتدعس ئەەکەم ئەمما ئەگەر لە جێگکی شاعی بەدیگەرانیان وە بەری بگرین نەرین ئای بە مسلمانێک بێژن نەرین ئاابی مسلمانێک بڕێژە چۆن ئابرویە مسلمان جایگی لەکەعبی معظلبان وفي غمبرس الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه نار يوم القيامة. هركتي أبوي مسلمان بجرني بعد لبعض الأحاديث فرموا وسوي كن لنا قرازٍ ذكي. ولكن روايك في إمامة رمزي أفرمون هؤلاء أبري مسلمانك بقرأتهم برء بأبري مسلمانك بقرأت إذا كنت قرأت مسلمانك بأبريك ومفتزعك أبري بقرأت ما نعيبه نرأت أبريك أو طرف المسلمان بأبريك ذات الله لروج قيامته أعرد جحنم لوجهه لوجود دورك بشارتك عظيم بو او انسان مؤمن صادق بعض لقته أجر أي أبو إيراد مسلمانك بلا أي أي مسلمان بعد مكة أجر راسكيب بلا بعنوان رحلة إشكالك بخي أمدد عن نفسيني ددعان السرطان درد دردك وجامع ما خان ودالي إما مطلادي درد سوام شواعن باصوات وبصواتي غرفتاري مقی و بێ تخوا پێی گرفتاریم، ما مسا غیری ما مساافی گرفتارین، پیررەمەرد دو جووان پێی گرفتارین، ژنو کنیشت پێ گرفتاریم، دەردێک بەس عظیم کە خوشمن بخمند نزانین، مراقبی نشتندکە ددانیم لە شووانە ڕۆژە کونتێ ئەمامان چنددانە غیبدە عصابون، مجاسماً، محافلما، اجتماعند، لما ني كانا غيبه طيبه حسكم المحاسبين نفسهم اكيد شنو هي طيبه ام او اوكي شنو له مورد ديجر عن نقصان اجيني الله عليه وسلم كان حديث امام مسلم ابو داوود الترمذي نسائي روايه اكن حد ابو هريدي عليه الصلاه والسلام فرمويا اتدرون ما الله صحاب فرموا الله ورسوله أعلم خاو رسول خاو خاسر الاذان فرموا فيهم بارسال الله عليهم تعليق هيبت خذ ذن يا بسبري بخواقة جسم ذم مبتلين بلا استثناء إلا ما شاء الله ذم مبتلين فيهم بارسال الله فرموا أن ذكروا كأخات بما يكره لما ورد برى مسلمته برى دينيتو لما ورد خوش كمسلمته شك بيجي كأو في لغیاب خویش تج بیجی که او پی ناقشه، آن غایبت کرده. قیلا، افرایت ان کان فی اخی ما اقول. سعی الله اگر آشتیک و ایمان نبوقایتان نمرد، شخصیک و ایجین متصف یابد. متصل به امسفتبید. شایر رضو الله هر آید غایب. بر انبی الله صلی الله علیه کان فیه ما تقول اگر آیک و لوجود فقادير تته بحقيقه غيبتك تبنى اقات واين بو اوك فرتين لمقابل غيبتك خصنا نقراو بين راه را ايجي كرم لاصاشو ايجب بغيط يعني مثلا دوك راه ايجي من معنعك بغيبتك بغيبتي شينهي واما بغيبتي جنى فلان كتاك فلان فلان دورك أمانك فنفيه قرارنا، ما أمانك محافظين ليه مطابل غيبتها هل أريد غيبتها لما ورد المال يوكسب كي غيبتها لما ورد جسمي وكسب كي غيبتها حزثة أعيشة دائت إيمان لا ركام أفرمون لخدمة بيغمبرها عليه الصلاة والسلام أبوه وأم جملة موت قلتني النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الصفية وضم صفية بود كافية ما نیست به اشاره‌تون اشاره کنیم چرا غیبته؟ من نوع اشاره کنم بتوان کتوم توجیبی باعیب، بهش کالا ترافیکش را غیبته. فرمون من وامک وامو وجود نداک، صفیه بوده کافیه. یعنی بالات با با اصلاح کردی خمر. پیغمبر الله صلی لقد قلت كلمة لو مزجد بما البحر لما لما زجت كلمات ود اجر لتك چه کلالی آقا به متاتو مانوتی آمالوتم محاسبه‌ی نفس نامکین هر خران تتق خمان نیشین به دیگرن ذریس اوروز بیسوتان فاتاکا او قن تر غیبتان کل غیبتن بودا عفان چه ل در روزا ما بیو قسطکای ل مورز پولیا قسطکای ل جسم یو قسطکای ل دین مجر غير امريكا تنافست ذراري ذيتو بختي لبره ذراري يا ترى فجاه البدعه سو بي جي تي لبره ويك كيف ترايت ما كان لا لبره ويك طياخاتهم ثابت كم مؤمني صلطه بثابت كم سنه بودا خمس تابعي سنه خمس ثابت كم تخريفت طرف مقابل كم وان الحمد لله خالد بن احمد محفوظ ماني كده ما مقريان بخذ ذاك غيبات المكدوس اما لك اللي والشخص شخصك و غيبت ذات الله ا فهمن و ساء ويك بود غيبت خالق بوادخل بواد, بواد غيبت خالق مردار خردن ادين لقمة بعض قام و يعني غيبتكن و ساء ذات الله ا فهمن لا يختب ما يخطب بعضكم بعضا غيبت بعدا غيبت بعدا كثيرا لكن غيبت كثيرين لكن أي حذك أن إهو جوش إنسانك يا بري بريتر لحالك أو مرجعون مسلمان كهذا ناقم؟ الله عليه وسلم فرمي أن حديثك الإمام أبو داود روايتك كهذا الناس فرمون الله عليه وسلم فرمي لما عور جبي مرته بقومين خطرناك هشمن بيه غيبر كذل حسنات ما نخوا وقاعدون شون دار الصوتني بوش بلا الصوتني غیبت کردنش اعمالی کمان و حسنال اصولی. ولر روز قیامت من اکات. چون پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم فرمی آذان المفصل کیا؟ فرمی و دینار و درهمی هم. اما پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم فرمی مفصل کسیک و تیت قیامت نوزی هست، غازی هست، قرآنی فلانی هست، فلانی فلان حسنی اما تیت ساحلی قیامت لحال که غیبت فلان لحاله كما ظننت لحاله ما ظننت في خارديان الانسان حسنات ان بوكسك واجبتك يا اقل حسناتي ما اول السيئات او قد بس انسان عاقل وقت امام ابو حنيفه قصر من شخص كفنه تل امام ابو حنيفه من هل لم دي يا جيبتي امام ابو حنيفه فنوت او اعقل وسك حسناتي خاسي القوي اعمال قيد ستقدمه تقديم تاريخ مقابلتك بس نگهید بگذین پرهیز کنی چون آری بس بمن اعمال من حسنات من نجمن واجو من سادقمن حجم من پاک نبود که تاگم بس لاسون فرمون یه مرورم کد لهم اطفالون من نحاس آن قوم مذی آن دست لقام مذی کن نعفن یلیکن لمس بود صدورهم صورتیال و سینار مسيح الروحان قم نجد أيها الأوفاء دين أولي أيها فقلت من هؤلاء يا جبريل وسمعت جبريل أن قومك شن كأوهام قع عزادك مسلسلا كرب حددت جبريل فلموي هؤلاء الذين يأكلون نحوم الناس ويقعون في أعراضهم اما نکته لکن لە حال دنیا گوش به برای مسلمانیان خوش مسلمانیان آقاس غیبت مسلمانیان است غیبتی کرانیان و واقع واند عبوری مسلمان مسلمانیان انسانیان به عبور است جسندویه و کن کاش اسرار مسلمانیان بۆ بوق و کعبی ایرادی اشتالی کی دعوتی داد بیل نو عنوانه آتیک بیم بسپسیا پرنبت واسط می آن قوما الذي عذابياً لا ترث هذا دبريل كفر ويب في غنبر الله الدنيا غيبت يا أكرد والزمنية تذل بالكعب وعيب ود وعبديجرانيان بعدلو أكرد ترث يا أداء برؤته خويا بيعلمون أنك لدنيا وقيامتها أن سد على نفسي نبغي مسلمان بري إيمان دارم خويا كمسلمان خويا كإيمان دارم وأن أذاني كواجب الدعوان الخطبة المستقل دو شان دردك لنا لناو جامعه ايما مصيبتك لناو جامعه ايما كجامعي ايما كوؤسلام لن ستدئ اواث ائتماد بين افراد ابو وجود بين اخوات ابرايتي بين مصمان ابو وجود بين محبتهم ومودتهم مصمان ابو وجود بين امس دعنا المرضى وامس دعنا خشينا مانع ابو وجود هذا الاعتماد وابرايتي واخوه إن شاء الله تعيكم علاجكم انتي وانا خوشين له ان شاء الله دعوات خويا بخاتر ذات استفات اسماء حسناء وصفات عليات هل كطلب دعاء سيدي كزار نياد حاج المسوعي براء ودكي غيرتيش نالي دعاء فرد من اهم ازيك من نفرتر وادم منكم هذا ادم بدهستر محتاج لحاجيات خويا بخاتر ذات استفات اسماء حسناء وصفات عليات دعاء سيدي كزار نياد حاج براء ودكي استدلال استدلال قدرت خدای خدای قديمتي لمش